يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل ان تمسوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عده فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن سَرِيحُوهُمُ سراحا حًا